فإذا جاء امره والله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الانعام تركبون منها ومنها تاكلون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 افَلَم يَسِيروا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أُنْعِى عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَم ما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلم لما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بمشركين فلم يفو ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سُنَّةُ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ